بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته فقال المصنف رحمه الله تعالى تحت تبويبه الترغيب في قراءه القران في الصلاه وغيرها وفضل او فضل تعلمه وتعليمه والترغيب في سجود التلاوه قلنا هذه أربعة المسائل اتطرق اليها المصنف اولا يرغب في قراءه القرآن في الصلاه ثم قراءه القرآن في غير الصلاه وفضل تعلم القران وتعليمه والترغيب في سجود التلاوه وبينا في مستهل لهذا الكتاب أن المصنف رحمه الله تعالى ذكر 29 حديثا وهذه الاحاديث اما انها تبين فضل قراءه القران جمله او فضل قراءه بعض السور خاصة واول حديث يبين لنا اول فضل فضل قارئ القران والذي يتعلم القرآن أنه خير الناس ويكفي هذا فضلا خيركم من تعلم القرآن وعلمه وبينا شرح هذا الحديث شرحا بيانا أي إن الذي يتعلم القرآن ويعمل به ويعلمه الناس هذا أفضل الناس لانه إذا كان يتعلم القرآن ويعمل به ويعلمه الناس فهو يعمل بما فيه سواء كان القرآن يدعو إلى الجهاد فيجاهد واذا كان يدعو الى الصدقه يتصدق وان كان يدعو إلى الصلاه فيصلي يعني يعمل بما في القرآن. فهو اذا اصبر الناس يجيد هكذا يجيد يعلم الناس القرآن فهو خير الناس على الاطلاق وإما أن يكون يعمل بالقران لكن لم يمكن ولم يتسنى له ذلك فهو ايضا افضل الناس كل يتعلم من ويعلم القران ومنعه مانع من القيام ببعض العبادات الاخرى فهو خير الناس ايضا اذا زال بهذا الشرح كثير من الإشكالات التي قد يظنها سامع بعض الاحاديث التي تفضل المجاهد على كل الامات تفضل الذاكر على كل الاعمال فهذا من تعلم القرآن وعمل به فهو افضل الناس وسيد خاصة إذا صار يعلم القرآن اما حديثنا اليوم فهو ما رواه الترمذي رحمه الله تعالى عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن والحسنة بعشر امثالها لا اقول الف لام م حرف ولكن ال الف حرف والام حرف وميم حرف. عن ابي الله المسعود رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسنه هذا اقل شيء ياخذه المسلم هذا أقل ما وعد الله به عبده أنه اذا فعل حسن فإنه سيؤخذ عليه حسنا حتما ثم هناك درجه أخرى أن تصير هذه الحسن مضاعفه عشر امثالها عشر امثالها <تصفيق> هذا الحد الوسط الحد الوسط ان تضاعف لك الحسنه ب 10 ثم هناك حد اعلى والله يضاعف لمن يشاء والله واسع نعمه كما قال في سوره البقره مثل الذين ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله 100 حبه اذا صاروا 700 والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عن اذا يقول العلماء فضل الله عز وجل واسع فهو وعدك بالحسنه على الفعل لا ريب انك تاخذها ثانيا حد الوسط انه يضاعف لك حسنه بعشر امثالها ثم يضاعف لك إلى 700 ضعف والله يضاعف لمن يشاء ربما تكون هناك درجه اقوى من ذلك ففضل الله تعالى واسع فقوله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرصا من كتاب الله فله عشر حسنات فهنا النفوس كلها تستيقظ حرف واحد بعشر حسنات والله يضاعف لمن يشاء بغير حساب فلما كان كلمه الحرف في اللغه العربيه تطلق على معاني كثيره فمن معاني الحرف حرف الهجاء نسموه حروف المبنى حروف الهجاء ح هذه تسمى حروف المبنى وتسمى حرف وكذلك يطلق الحرف على حروف المعنى حرف المعنى مثل من حرف جر ولا نسموها حرف جر مثلا ان شو يسموها حرف توكيد لعل حرف حرف؟ لعل فيها اربع احرف لكن فيها خمس احرف حرف استدراك اذا الحرف يطلق على حرف المبنى اللي هو حروف الهجاء ما عندهاش معنى هذه ثبات سجم حقه هذه ليس لها معنى وتطلق كلمة الحرف ايضا على حروف المعاني ولو كانت تتكون من حرفين ثلاثه اربعه خمسه صح اذاك الان ما هو المقصود حرف المعنى ولا حرف المبنى هذه فهم الانسان زيد كان حرف اخر يطلق الحرف على الكلمه نفسها الكلمه الكلمه تسمى في اللغة حرف مثل القراءات المعروفه قراءات العشره قراءات العش او الاحرف التي نزلت على رسول الله ما نقولش قراءات العشره الحروف التي نزل بها القران على رسول الله صلى الله عليه وسلم نزل القران على سبع احرف هي على سبع اوجه لا لا اذا يطلق على الوجه أيضا كذلك اكتب هذا الحرف هنا أي كلمه كلها تسمى حرفا في اللغه العربيه الكلمه كلها تسمى حرفا في اللغه العربيه اذا عندنا اربع اسماء للحرف حرف المبنى حرف المعنى والحرف بمعنى الوجه في القراءه والحرف بمعنى الكلمه الكلمه الواحده تسمى حرف فاذا ما هو المقصود الان بالحرف في قوله صلى الله عليه وسلم من قال حرفا من كتاب الله فله به عشر حسنات يحتمل يحتمل اقصد في كلها حرف لعلها كلها حرف سهله ما في شيء صرص ازال عنا هذا الاشكال قال لا اقصد ماذا حرف المبنى ميتو عليه الكلمه مثلا الكتاب ذلك الكتاب الكتاب يتكون من خمس احرف من خمسه احرف فهذا الخمس احرف هذه بكل حرف حسنا فله 10 امثله فله 10 امثله والله يضاعف لمن يشاء بغير حساب والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم وقد عددنا في كل صفحة متوسط معدل المعدل يعني الغالب في كل صفحه اليوم من كتاب الله تعالى توجد يوجد بين 955 الى 1000 حرف 955 الى 1000 حرف هذا الغالب فتصور لو قرات كل صفحه شاركته ابن حسن اقل شيء اقل شيء اقل شيء 1000 حرف زيد 10 اضعاف 10 اضعاف 10000 حسن يبقى 10 زيد والله يضاعف ما يشاء الى 700000 700000 حسن فلا يعني هذا اجر عظيم اجر يعني لا يمكن انسان ان يتصوره وهذه المنفذل هذا العظيم لما كان يعني شيء لا يمكن يعني الانسان يتخيله به استدل بعض العلماء على مساله مهمه ويملي علي جهل اننا في شهر القرآن لابد ان يعرف المسلم ما واجبه او ما هو المستحب في هذا الشهر استدل به بعض العلماء على ان الانسان الذي يقرا القرآن الذي يقرا القرآن دون تدبر دون تدبر افضل في الاجر اكثر في الاجر درج افضل يعني الاقصر في الاجر ممن يقرا القران قليلا بتدبر هذا قال به بعض الشافعيه رحمهم الله يعني قالوا لو خيرت بين ان اقرا كثيرا من القران زيد بدون تدبر فاشي ستي يرسل قراءه لا تسن له تدبر ان شاء الله من يقرأ قراءه زندنين. الحذر من هذا راح يتامل القراء الذي يتامل هذا قال لو خيفت بين هذا وبين ان تتدبر قراءه اخرى بكاء من امانينا اعوذ بالله من يعني لا أفضل الطريقه الاولى فهذا قد يقع عليه اشكال نحن نعلم ان المامور به نحن والتدبر يقول ابن القيم رحمه الله تعالى وهو يعالج هذه المساله في زاد المعاد في الجزء الاول صفحه 338 قال وقد اختلف الناس وكلمه الناس بمعنى العلماء لما تسمع كلام العلماء واختلف الناس يقصد العلماء يقصد الناس يعني واحد مثلا برى قعد واختلف الناس هذه لا قوله لا, لا يسال اصلا عن قوله ما رايه الناس داك كما الحديث اللي دخلوا واش الناس بزيزة. الآن الناس يقصد به الجمهور لا يقصد به العلماء الناس حديث ابن مسعود ما راهه الناس حسنا فهو حسن وما راهه الناس سيئا فهو سيئ هذا الناس عم يشخص يقصد. يقصد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بس ما راهه الناس ها هولاء الناس هذو هم الناس ما راهه الناس حسنا يقصد اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يقصد اهل العلم تجد مثلا وهذا مما اجمع عليه الناس اي العلماء ولا عبره باجماع ولا عبره بكلام غيره قال اختلف الناس في الأفضل فهو الترتيل فهو الترتيل مع قله التلاوه الترتيل هو القراءه بتؤده فهو الترتيل مع قله القراءه او السرعه مع كثره القراءه ايهما افضل على قولي فذهب ابن مشعود وابن عبد رباص رضي الله تعالى عنهما وغيرهما الى ان الترتيل والتدبر مع قلة القراءه افضل من سرعه القراءه مع كثرتها فلان لما يقرا صفحه متدبرا اياها وطريقه التدبر ستاتي كيف الانسان يتدبر القران هذا سؤال مهم كيف نتدبر القرآن كله قال واحتج أصحاب هذا القول بان المقصوده من القراءة هو فهمه وتدبره والفقه فيه والعمل به وتلاوته هذا هو المقصود إنسان تلاوته بمعنى اتباعه كما شرحنا تلاوته اتباعه وحفظه وسيله الى معانيه كما قال بعض السلف نزل القرآن ليعمل به فاتخذوا تلاوته عملا اتخذوا تلاوته عملا ولهذا كان أهل القرآن هم العاملين به اهل القران شكون هم العاملين به وان لم يحفظوه ان ظهر قل أهل القرآن شكون شكون هم اهل القران فان القران هم الذين يعملون بالقران مثل كلمه اهل الحديث اذا كنتم تسمع الطائفه المنصوره هي اصحاب الحديث يظن انهم المشتغلون بعلم الحديث ترى يشتغل بيت هناك هناك رغوص من المبتدعه في هذا الزمان اشتغلوا بعلم الحديث ولم ينتفعوا بذلك عند الله شيء اذا فما المقصود باهل الحديث قديم قديم يقول امام احمد سئل عن طائفه المنصوره في قوله صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من امتي ظاهرين سوء القائل لم يكن اهل الحديث فهم الطائفه المنصوره فلا ادري من يقصد اهل الحديث الذين يتبعون الحديث ولا يتبعون الاراء ففي ذلك الزمن كانت مشتهره بمدرسه يسموها مدرسه الحديث وقيادتها بالمدينه ومدرسه الراي وقيادتها في الكوفة فالراي هذا يعني يجيك نص تاخذ بالراي لا ريب أنه ذلك الانسان الذي كان يقدم الحديث على الراي ذلك الزمن وشعروا بانه اهل الحديث اني مدينه تتبعون الحديث ولا تتبعون اراء الرجال وتعصبون لاراء الرجال ثم سطرح صار اهل الحديث يطلق على العلماء العلماء الذين ياخذون بالحديث ولا يتعصبون للاشخاص ولا يضربون النصوص بالقياس والبد كذلك اهل القرآن أهل القران يطلق على من حفظ القرآن كما سائل يطلق على من قرأ القرآن لكن اهل القران الحقيقيون يقول هم الذين يتبعون هذا القرآن لا نتبع اراء الرجال ولا نتبع القانون البشري لا نتبع اي قد فهذا معنى القران قال فالمقصود اذا هو العمل بالقران ولا يمكن العمل بالقران الا اذا تدبرته اذا اذا فالمقصود اذا شو هو التدبر قالوا ايضا وان الايمان افضل الاعمال كما هو معروف ايمان بالله افضل اعمال وفهم القرآن وتدبره هو الذي يثمر الإيمان كيف يمكن ان تزيد في ازدياد ايمانك الا تدبرت القران اذا فهو افضل تدبر القران افضل وهذا هدي النبي صلى الله عليه وسلم فانه كان يرتل الصوره حتى تكون اطول من اطول منها سائل كان يرتل الصوره حتى تعود اطول من أطول منها يعني مثلا تقول لي اطول سوره صفات ولا ال عمران تقول لي ال عمران صح. صح النبي صلى الله عليه وسلم كان يرتل بالصوره حتى ترى أن الصافات اطول من ال عمران يسترسل بالقراءه صلى الله عليه وسلم وكان النبي صلى الله عليه وسلم هذا من هديه كان يقف عند رؤوس الايات يفصل بين ايه والاخرى يقف عند رؤوس الايات ولو تعلق معنى الايه الاولى بالثانيه وهذا جمهور سلف قلوبهم وهو المستحب مثلا لما تقرا قول الله زوجات ويسالونك عن الخمر والميسر قل فيهما اثم كبير ومنافع للناس واثمهما اكبر من نفعهما ويسالونك ماذا ينفقون قل يلعب كذلك يبين الله لكم اياته لعلكم تتفكرون شوف قال تتفكرون ما شاء الله سامع في وش ذا مره في الدنيا والاخر كان الانسان ماشي يجي تفرس يقول لك ماذا شوف نعوذ بالله قال تتفكرون في الدنيا والاخره ويسالونك عن اليتامى هو جزء له ما كاش وقت واجب ما كاش صح قال لك المستحب شو هو انك تقف عند راس الايه ولو لم يتم المعنى هكذا كانت سنه النبي صلى الله عليه وسلم كما حققه ابن القيم في زاد المعاد وابن تيميه ايضا في مواضع من مجموعه فتاوى اذا نلاحظ النبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص على ان يقرا القراءه رسلا على ريشه بتؤدب وطمئن هذه هي سنته اذا استدلوا بها خلينا نشطب وهذا كان هجوه حتى الصباح صلى الله عليه وسلم وقال اصحاب القول الثاني اللي قالوا قالوا باللي تقرب سرعه دون تدبر افضل قالوا وذلك لحجج حديث ابن مسعود من قرأ حرفا من كتاب الله كان له كان له 10 حسنات اكرى حسنه ب10 امثالها والحسنه ب10 امثالها به حسنه والحسنه ب10 سبحان الله اي حسنات خلاص قلت يلا اذا فخرت على هذا قالوا ولان عثمان بن عفان رضي الله تعالى عنه قارئ القران في كله في ركعه هذه حقيقه ليس صح لو وذكروا اثارا أخرى عن الثابت كيف تقراو اليوم سير ال من بلا كي تقراو سير ال من بلاش قائم هذا يقول لك قرأ القران من العشاء الى الفجر هذه ثابتة بعد سنت قران من صلاة العشاء وقائم بالليل حتى الفجر حتى زمن الفجر وهذا ماشي ثابت ان واحد اثنين ثابت على عدد هذا ثابت سنعالجوه بعدين المهم تستدلوا بهذا الطريق اذا جرى عليه الامر كانوا يحرصون على كل حظ حسناتي والله انا نسكيب الاحسن شوف ملي تدبره عندبرت القران انا حتى ولا ارد التدبر عندبر كل القران عارف انني اذا تدبر ايه آيتين والباقي لا استطيع والا لازم نتقدم في القران باش ندبر يحرص على الحسنات انا لي شرا يعني اغراء كبير للحسنات وترغيب كبير في تدبر القران فهنا يقال بالمتيق والصواب في المساله أن يقال شوف جيدا شوف ايش المسائل قال إن ثواب قراءه القرآن بالترتيل والتدبر اجل وارفع قدرا ارفع قدرا اجل وارفع قدرا انت بتعرف وثواب كثره القراءه اكثر عددا شوف يعني كيف ايش داير في مسائل التفضيل باغي التفصيل قالك نقر القران بتدبر هذا الاجر نتاعو ارفع قدرا لوك تعرف واش معناتها ارفع قدرا واللي يقرا القران هذا اكثر عددا سهلنا واني فهمناش جده ما تحلها لنا عقدتها قالك لا لا اشبيك قالك مثله كمثل من تصدق بجوهره عظيمه جوهره عظيمه او اعتق ابدا قيمته نفيسه جدا عم تتباع مثلا مليارات يا وحرفته والقوه اثنان صح والثاني تصدق بعدد كثير من الدراهم كثير من الدراهم او اعتق عددا من العبيد قيمتهم رخيصه المفروض عندك عطاك جوهره كبيره ما تشوفش اذا العابد شوف نورا هذا الليلة. ربما تكون جواره وحده تصح من 1000 درهم وربما يكون عبد واحد خير من 10 عبيد ففي ذكر هذا الرجل بتدبر ارفع قدرا من ثواب ارفع قدرا من ثواب اعطيكم مثال اخر الذي يقرا القران وهو يتعثر فيه يعني جاء صعيب شويه قولوا له اقرا ما ولك هجران اجر على الذراء واجر على المشقى منيح والذي يقرا القران وهو ماهر به فهو مع الكرام البرره مع الملائكه شو ينطبق هذول مش كلمه اجرا شو معنى المره هو ف صلى صلاه مجتهدا الى غير القبله صلى اثنين لما عرفوا انهم يريدونكم كده واحد قاض الصلاه والثاني لم يقض لما عاد الى النبي صلى الله عليه وسلم مش قال اما انت فلك اجر وانا انت فقد اصرت السنه شكون افضل اصرت السنه السنه ارفع قدرا ارفع قدر لا شك اذا هكذا كده تدبر القران وقراءته بترتيل اجل قدر واعظم شيء لكن لمن سيتكلم ناوي كلمناه يعني هو الفصل يعني في يعني يتحدث لك عن هذه القضيه كقضيه عالميه بيتكرر لنا كل يوم ماشي يعني مره في العام اي تتكرر لنا كل يوم نقرا القران فكيف نقرا على هالطريقه على هذه الطريقه صح انا واقف بين الامريكي وش راه بين الامريكي اقرا ما شاء الله شي 5 سوايع اقرا نهار كامل ديفر ديال 15 مليار حسنه مستاش مناش نتعاها داك غير ها ما خدموش تاعنا من بعد نستعد دبر كل يوم شويه ونقرا جزء عليه كل يوم شويه تدبرها لا دب تاع تفسير أو ولا تعجب للتفسير ولا تاع سعدي كل يوم نقرا صفحه من القران تفسير يتوز هذيك العام ان شاء الله امين كملت تدبرتو درتي الواجب داهي اجمع بين طريقت لا لا نعاود طيب سي لذلك يا اخوان علاش نركزوا على هذه النقطه خاصنا في شهر القران وكاين النفس تتعطش الى الثواب تتعطش النفس الى الثواب خاصه في القران عنده مزيه فضاء مزيه انه الانسان به يختم القران في كل اسبوع يجوز عليه رمضان اربع مرات او كل ثلاث يجوز عليه رمضان 12 مره الله اكبر حاجه كبيره صح معروف هذا انسان تتهيئ نفسه لمثل الاعمال وما ذلك الله ذاته ان يصقطه فهنا الانسان يوبح له الاحسن في كل في كل حال تختلف حالك عن حال غيرك تحتار تختار في حالك لا تحاسب الشيخ الكبير ما تحاسب الشاب تقول لي لا اذا الشيخ الكبير هذا تحاسبه كما شيخ كبير الاخر لا ربما كان اوفر عقلا منهم الشاب هذا تحاسبه كما الاخر كل واحد وحاجته النووي رحمه الله دار فصل دقيق جدا طبعا نشرحه ان شاء الله تعالى اي هذا الامر فمن المعلوم ان من اداب التلاوه من اداب التلاوه درسناه في الاباب الشرعيه التؤدب وقراءه القران بطمانينه دابد. لالا هذه اول لالا تستتحرف مشكله تخيلك تقرا القران واسقط حرف هذا مشكلة لالا يسقط حرفا وكما قال عز وجل ورتل القران ترتيلا هذا أمر من الله ورتل القران ترتيلا اي اقراه بتؤدب وطمئنينا حتى لا تسقط حرفا حتى تفهمه وروى ابو داوود عن امسله استمعوا الى الاثر انها وصفت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث لسن ابي داود وغيره سنه صحيح وصفت قراءه النبي صلى الله عليه وسلم مفسره حرفا حرفا كان توصف لهم القراءه تاعو وتقولوا حرف حرف قالوا, قالوا من هكذا تسمعها قالوا منش هكذا تسمعها حرف حرف تقول كانه يعطيك الهجاء هكذا لكن ماكاش المفهوم هذا كل حال طال مشاء وفي البخاري عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه انه سئل عن قراءه النبي صلى الله عليه وسلم فقال كانت مدا يمد بها صوته كانت مدا ثم قرا بسم الله الرحمن الرحيم هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم يمد بمد وفي الصحيحين عن ابن رضي الله تعالى عنه ان رجلا قال له اني اقرا المفصل في ركعه واحده المفصل يبدا من الحجرات وقيل من قف المفصل لانه لا يخسر كثيرا فيه بين بين صور بسم الله ما انتقل شفت بسم الله بسم الله شو ميه المفصل منين يبدا من الحجرات وقيل من ق قال انا اقرا المفصل في ركعه واحدة فقال له هذى كهذى الشعر لا به كما يسرعوا بالشعر هذى كهذى الشعر لا تتدبره ان قوما يقراون القران لا يجاوز تراقيهم ولكن إذا وقع في القلب فرشق نفع فالقران ما يجوش الداخل تراق هو هذا الروح اللي عندك هنا تحت الضلف فوقنا قلت ليه لا تجاوز الترقو فرا الصحيحه يلتجاوزت القففه دخلت فنفعت واخرج الاجور رحم الله تعالى في حمله القران اني بالمسعود قال لا تنثروه نفر الدقل ولا تهذوه هب الشاب قفوا عند عجائبه وحركوا به القلوب ولا يكون هم احدكم اخر الصوره لا يكون هم احدكم اخر الصوره شكر لي لا يكون عنده عجائبه وقال النووي في شرح المهذب واتفقوا على كراهه الافراط في الاسراء انه ليس يفرق في السرعه طبعا يسرى يسرى لكن لا يفرق الافراط كقراءه بعضهم يعرفونه قالوا وقراءة جزء جزء هو الحزب وقراءه جزء بترتيل افضل من قراءة جزئين في قدر ذلك الزمان بلا ترتيل التقاع حجبين بترتيل افضل من القراءه الاعجم الا ترتيل قالوا استحباب الترتيل للتدبر لانه أقرب إلى الإجلال والتوقير واشد تاثيرا في القلب ولهذا يستحب للاعجمي الذي لا يفهم معناه الترتيل يستحب له أكثر اعجمي المهم قال العلماء باستحباب قراءه الترتيل ما كاش خلاف هذا الترتيل هو الافضل مفروض ما يكونش خلاف انما قال به من فضل السرعه لاجل الاجر احنا بيننا من خلال كلامنا ان الترتيب اعظم قدرا واعظم اعظم واشرف مكانا وقال الله عز وجل كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وقال افلا تدبرون القران ام قلوب اقفالها و ذلك كيف الانسان يتدبر القرآن قال أن يشغل قلبه بالتفكير في معنى لا يلفظ به في معنى لا يلف ما يرشد بك يعني يشغل قلبه هذا يحدث الان تتروى تمر بك ايه كذا وانت تبدا معا كلمه كلمه هو يقرا ومتعجب هذه فاهمه هذه فاهمه هذه فاهمه وحدك بالك الخطا 44300 مش متا هو يحدث هذا كثير اكيد حاجه طيبه عشان المهم يشغل فكره بياتك عندها كلمه بما معناها هذا ما يقرا القران في ايده هذه مره اذا تستحب يكون امامك دائما اثناء القراءه كتاب تفسيرات القران مو للرغب الاطفال هذا الكبير يتوسع كاين كتب الان صغيره نشرح لك الفاظ القران اختصار هذه كلمه معناها كذا هذا تقرا تلك اذا قسمه ضيضه هذه شو شورت اسماء مشهوره ضيضه ف تفتح الكتاب ضيضه شنها جائره الله اوكي تعلمت جائره يعني غير عاديه قسمه غير عاديه الله زيد كذا تقرا فوم بعدا بقيت تحط الفهلات اثمانات اثمانات 1800 اثمانات منات راح تشوف تستفد اشرك تدبر في القران هذه احسن طريقه يشغل قلبه بما يتلفظ به او بما يخرج من الصادق قالوا فيعرف معنى كل ايه يعرف معنى كل ايه ويتامل الاوامر والنواهي اتامل مش منك واس مش طلب من شوط اذا سمعت قول عز وجل يا اي الذين امنوا فاسغ فاسغ سمعك فانما هو امر امر به او نهي نهى عنه او شيء نهى عنه قف عند الاوامر والزواج ونواهي هذا كيف عندها ويعتقد قبول ذلك هل تقبل موشام يعتقد قبول ذلك اي كل ما قال من اوامر وانما كما تفعلها يا ويلمس انا بيت فولد هذا شكون ده بالمؤمن قال فان كان مما قصر فيه فان كان مما قصر عنه فيما مضى فدمرت به ايه شاف لقصه فيها ولا قصر في هذا الامر اللي امر به مع الزوج فإن كان فيما قصر عنه فيما مضى اعتذر واستغفر تعتبر واستغفر واذا مر بايه رحمة استبشر واسترسل وسال او مر بايه عذاب اشفق وتعوذ او تنزيه نزه وعظم فتنمر بايه مثل تعوذ امش وقال اتخذ الرهب الله ولدا ال20 بحقول سبحان تمرق ايت رحمه الجنه وصل الجنه اللهم نسالك من فضلك القراء اليوم ما يديروهاش للاسف وكان دينايحه المستعن ينقطع الخط تمام ايه صح هاو هاو تصلي مثلا الناس بكذا مجموعه اولئك اصحاب الجنه اللهم نسالك من فضلك كتبته دائم خلق رجاع ودرانك والله يحدث لك هذا طبعا انت مالكش تصلي صح كي تصلي بالناس شي اخر المصلي المصلي ايه قول قول قول المصلي ايش يقول والامام يقول لكن اليوم الائمه حفظه الله واش كيما هو بلا ما يشغل نفسه باي شيء تتدجل احيانا يقال متاهه تبان تتصور لو تطبق هذه السنه ايك رحمه يس الله عز وجل الفضل وايه عذاب يتعود وايه تنزيه خاصه باش ما نشوفش الا صلاح تنزيه مهم تنزيه مهم غير تسمع ايه قال مثلا قال الكفار عن الله كذا نزه الزهره سبحان سبحان الله وهكذا وشي لكن يوم لقيت نقطه رائع ما يقدرش يعني يتذكر الايه اللي بعده الانسان يكتفي بنفسه او يعني بسم الله وهكذا يتكلم غير يتكلم مع الناطق قام انا نكمل وهكذا حتى لينا هذا ماشي تتبع تتبع تتبع في شوطه تتبعه في شوطاته معاه هذا تدبر هذا افضل من لي يجري برك قاد او مر باتي عذاب اشفق تعوذ أو تنزيه نزهه وعظم أو دعاء حتى الدعاء تضرع وطلب, تضرع وطلب. قال أخرج مسلم اسما اسمه الكضيفه بن اليمان قال صليت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليله فافتتح البقره فقراها ثم النساء تقرا ثم قال عمران فقرأ يقرأ مترسلا اذا مر بايه فيها تسبيح سبح واذا مر بسؤال سال واذا مر بتعوذ تعوذ هكذا الرسول صلى الله عليه وسلم وروى ابو داوود والنسائي وغيرهما بن مالك الاشجعي قال قمت مع النبي صلى الله عليه وسلم ليله فقام فقرأ سوره البقره لا يمر بايه رحمه الا وقف وسال ولا يمر باي عذاب الا وقف وتعود وهذا لم يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم الا في النوافل لم يثبت في ان الا في النوافل فقط ولم يثبت عنه ولا عن احد اصحابي رضي الله عنهم انه فعله في الفرائض مثلا اصلي بكذا جمعه ظهر جمعه مغرب عشاء صبح تسمع سبح اسم ربك الان تقولش تحمل فينا ها شرح الفرض شرح النافله كما قيام الليل سبح اسم ربك الاعلى شكرا كما الايات التي تاتي معنا في سوره التين ضعيف سوره القيامه صحيح قيامه صحيح اليس ذلك بقادر على ان يحيي الموتى بلا وأنا على ذلك من الشاهدين سوره التين ضعيف روايه هذه اليس الله بحكم الحاكمين كان روايه البلاء وانا على ذلك من الشاهدين هذه ضعيفه لكن صوتك هي ما كتشمعها وين في النافذه قول واعظم من ذلك كله سمعوا هذا مروه الترمذي والحاكم عن جابر بن الله قال سمعوا خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مره فقرا علينا الله صوره الرحمن حي تشمع صوت الرحمن من فم النبي صلى الله عليه وسلم. قرا علينا صوره الرحمن من اولها الى اخرها السكتة فقال لا قد على الجن فكانوا احسن مردودا منكم قرئ على الجن كانوا احسن منكم كنت كلما اتيت على قوله سبحانه فباى الاء ربك ما تكذبان قالوا ولا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد كي تسمع الرحمن مو في الفريضه في النافذه ويمر ابي اي آلاء ربك ما تكذبان واشكر ما كنا بشيء من نعمك ربنا لك فلك الحمد ما نكذبش في النعم تاع قولها باي طريقه قولها تقول يا رب لا نكذب بنعمتك فلك الحمد تقدر تاتي باللفظ هذا ليس لفظا تعبديا هذا ليس لفظا تعبديا قل لا نكذب بنعمتك ربنا لك الحمد وقال عبد الرحمن بن ابي ليلى استمع اسمع عبد الرحمن بن ابي ليلى هذا من قال دخلت علي مرأة وانا اقرا سوره هود دخلت علي امراه وانا اقرا سوره هود فقالت يا عبد الرحمن هكذا تقرا سوره هود عبد الرحمن بن ابي ليلى هذا الشيخ شيخ ابي حنيفه قلت هذا بنتقرا سوره هود قالت والله اني فيها منذ سته اشهر منذ سته اشهر وما فرغت من قراءتها يعني قرقشورتودان ب سته شهور وما زال ما, ما كملها تدبروها والله يفهمكم اسم ثابت عمر انه حفظ حفظ البقره في ثمان سنين وقيل 10 سنين لماذا انا نحن حلو يعني <تصفيق> اكثر ولكن هذا اللي لقال... يقلق الا يقدر الطالب انه نحن الان انسان يغتن في مرحله الصغر يغتن يقدر ان قدر يحفظ القران ما استطاع ما مش مكلف الان في التدبر مش مكلف صغير زي ما المفروض زي المبلغ. غير يحفظ هذا كبر يبدا يتدبر افضل هؤلاء مصطفى ثنودي امير المؤمنين تبدا يتدبر القران حتى يقوم به فلذلك كان يتم بهذا وروار قال ايضا والله هذا كلام لا بد منه انا ما كن قلت قال النووي في شرح المهذب لما تكلم عن الشديد إلى البكاء قال وطريقه وطريقه أن يتامل ما يقرأ من التهديد والوعيد الشديد واللوثيق والعهود ثم يفكر في تقصيره فيها فان لم يحضره عند ذلك حزن وبكاء فليبكي على نفسه فان ذلك من المصائب يعني الأقل قدرش يبكي الأقل يبكي انا الا ما نقدرش نبكي تجاهل على يبكي على روحه مش بيني قاسي بيبي فان هذا من المصائب ايضا ان تمرق بهذ الايات واللي يبخرجها كلها بكاء وروى ابو دعين في حديث الاولياء ان قوم القرا القران ثم اتوا على ايه سجده ضربوا بايه سجدة فيها سجده فقالت زينب طبعا كان في صوره مريم إذا تتلى عليهم ايات الرحمن خروا سجدا وبكيا قال كانوا يقرؤوا القران فسمعتهم فقال فسجدوا مروا بالسجده فسجدوا فخرجت عليهم زينب فقالت من وراء الستاره هذا السجود فاين البكاء خرجوا وش قال خروا سجدا وبكيا هاتوا هذا السجود جبناه واين البكاء المهم هذا ما يمكن للعبد ان يفهمه وان يعلمه في مساله كيفيه في قراءه القران يقرا القران بتدبر وتراد وطمانينه او يختار اجما بين الطريقتين يجعل الطريقه الحسنى والله انا شرحنا رايح في ال ما تدري كما شفنا ابو غريغوش قالوا البارح واش قالوا 12000 تسبيحه في اليوم وليما بالعدد ذنوبك لاش نزلت ولاش نكتب فيها هاي ضروبي ديال القرايه احنا اولى الاقل تقرا صفحه كامله اي 100 سنه والله يبارك او يجمع بين طريقتين يقرا شي خمس احزاب مثلا يطمع في الاجر دون ان يستبطح حرفا وكلمه وثم يقرا قراءه تدبرا تدبر, تدبر في او نصف ويجمع بين طريقتين هذه افضل ومقدار ما يقراه المؤمن كان للسلف رحمه الله تعالى في قدر القراءه عادات كان في قدر قراءه عادات ما تقصشها نفس عند باش السلف من كان يصوم الدهر فضات ومذكر حياته صحيح هذو صح لم تبلغهم النصوص لكن تلك الهمه من اين جاءوا بها الله يعلم وجهه فكانت لهم عادات فاكثر ما ورد من كان يختم في اليوم والليله ثماني خطبات hadi sasa samani